เก o k สิ9เก9าเกาิาิาคำแสดงความเป็นเจ้าของ ح ا ل า ا ل า ض ال ا ف ค ح ا ل ่ ا ل ่ ض ا ف าแมวของแฟนดิฉัน ขิตตุสดีกติสุนัขของแฟนดิฉันคลบุสดีกคลบสดีของเล่นของลูกดิฉันลอบอลอดบอัทฟารนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي. نان كي روت كوم เพื่อน ر ่วมงานของ دي شان. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة, سيارة زميلتي. نان كي ผลงานของเพื่อนร่วมงานของ دي شان. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. ك ا د ا ل ق م ي ص ق د انقطع. زر القميص قد انقطع. ن ّ م ف ت ا ح ا ل ك ر ا ج مفقود. م ف ت ا ح الكراج مفقود. ك م ب ي و ت ر ا ل م د ي ر متعطل. كومبيوتر <تصفيق> المدير متعطل. ใ ه والد البت؟ من هم والدا البنت؟ دي ت ไป้าน كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ المنزل يقع في آخر الشارع. ل م ن ز ل يقع في آخر الشارع. ืองหลวงของ س و ي س لانش ื่ ي أر أي. ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ن ื่ ي ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ل ك ل و غ ้านื่ ي ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ر و ر ي ا ن ل د ا ت ت متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ ك ن ت م ك ي م غ ّ م ّ ك ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ و ت م ا ه ّ م ّ ع ع ا م ّ ا ن م ا م ت ع ّ م ا ن م ا م ت ع ّ ا م